السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 اولا درسنا في هذا اليوم وبقية الأيام في الصيف ننهيه قبل الأذان بخمس دقائق للجميع ننهيه قبل الأذان بخمس دقائق للجميع إن شاء الله تعالى نظر المصلحة لبعد الطريق على الأخوة والليل قصير وبعض الأخوة يأتي من مكان بعيد فارتاء بعض الأخوة مشورة منهم أن ينتهي الدرس قبل الأذان حتى يتمكن الإخوة من الصلاة قريبا من بيوتهم والأمر فيه سعة والنبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار إسرهما ما لم يكن إثما فهذا من السنة نسأل الله التوفيق لنا ولكم يقول إمام الناوي رحمه الله في الباب السابع عشر باب في وجوب الانقياد لحكم الله وما يقوله من دعى الى ذلك وامر بمعروف او نهى عن منكر قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما هذه الايه ايوا الفاظ تقدمت وفيها ميزان الايمان وهو تحكيم عليه الصلاه والسلام في جميع موارد النزاع في كل أبواب الدين من انتفاء الحرج من الصدور وتمام التسليم للأمر وقد أقسم الله تعالى على نفي إيماني من لم يكن كذلك فالانقياد لحكم الله عز وجل من أوجب الواجبات وأشهر العلامات الدالة على إيمان صاحبها ففي هذه الآية الخضوع للأمر والانقياد للحكم طوعا ورضا وتسليما ففيها ذلالةٌ على الشطر الأول مما بوَّب عليه الإمام الناوي رحمه الله باب في وجوب الانقياد لحكم الله لأن الله عز وجل نفى إيمان من لم ينقذ لحكم الله عز وجل قال وقال تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون هذا هو ذليل الشطر الثاني من تبويب الإمام الناوي عليه رحمة الله وما يقوله من دعي إلى ذلك وأمر بمعروف أو نهي عن منكر ماذا يقول؟ سمعنا وأطعنا وأنه لا فلاح إلا بذلك ولذلك قال فأولئك هم, هم المفلحون والفلاح الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب قال ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية كلاما نفيسا عظيما قال أخبر سبحانه عن صفة المؤمنين المستجيبين لله ورسوله ولرسوله أخبر الله عز وجل عن صفة المؤمنين المستجيبين لله ولرسوله الذين لا يبغون دنيا لا يبغون دينا سوى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام فقال إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسولي يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا أي سمعاً وطاعة ولهذا وصفهم الله بفلاح وهو نيل المطلوب والسلامة من المرهوب فقال وأولئك هم المفلحون قال رحمه الله وقال قتاد في هذه الآية أن يقولوا سمعنا وأطعنا قال ذكر لنا أن عبادة بن الصامت لما حضره الموت وعباده عقبي بدري من أهل بيعة العقبة ومن أهل بدر قال أن عبادة بن الصامت لما حضره الموت قال لابن أخيه ألا أنبئك بماذا عليك وماذا لك يعني ألا أخبرك بالذي عليك أن تفعله وماذا لك قال بلى قال فإن عليك السمع والطاعة